coreविism ش يخني ق Amen. <laughs> رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج بقيلها وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ ۚ لَّقَدْ في ذللك لعبرت لمن يخشى أهن اكتبوا خلقنا من رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها ولل ولو ضبعد ذلك دحيا أخرج فَإِذَا جَاءَتِ الطَّمَّةُ الجحيم لمن يرأ فأما من طغى وآثر الحياة الدني فأما من فَأَوَا تَرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ Əmə مَن khaf mqam rəb-həyə əməmin kəfəm rəbbəyə هي العلمؤ وامما خ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكْ عَنِ ساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك من يسألونك عن الساعة أليان مرساء فيما أنت من ذكرى إلى ربك من يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة أيان مرساة Kəən həm yəum yərəون hələm yəlbəthu əla gəşiyyətən əm dəxəyətən əm